then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 ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم, لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هَامِدَةً فَإِذَا أنزلنا عَلَيْهَا من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن نستاعد 111. ولا هدى ولا كتاب منير فيه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة, ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك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 122. لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير 123. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري, جنات تجري من تحتها الأنهار عالما ما يريد ما كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والآخرة اخره فليمدد بسبب إلى السماء ثم يقطع ثم يقطع فلينظر هل يذهب النكيد فاليوم 129. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين والذين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 أَقَعَ لَنِعِي الْعَذَابِ وَمَن يُهْنِي لَهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمِ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هذان خصمان فِي ربهم Zna Siedzieliśmy się w tej chwili, jaką سهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله ويسدّ الحرام الذي جعلناه للناس الذي جعل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أَلِيمٍ وَإِذْ بوأنا لِإِبْرَاهِيمَ مكان البيت أَلَّا لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام, في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير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 فجتني بر جسم من الأوثان وجتني بقول الزور حنثاء غير مشركين به ومن يشرك بالله فك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 العتيقة ولكل أمة جعلنا منسكا اسم الله على ما رزقهم على ما رزقهم من بنيمة الأنعام فإلى والصابرين على ما أصابهم وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائل الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها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 صوامع وبيع وصلوات ومساجد ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن 124. وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وان وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوحي وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم 119. وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت لي ثم أخذتهم فكيف كان نكير 110. من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي, خاوية فهي خاوية على عروشها وبئر وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعم الأبصار ولكن تعم القلوب ولا القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كان في مما تعدون تعودون وكأيٍّ من قرية أمليت لها وهي ظالمةٌ ثم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 وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رسول وَلَا نبي إِلَّا إِذَا تَمَنَّى إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ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 فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي إِمِرِيَةٍ مِّنْهُ حتى تأتيهم, حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ الملك يومئذ الله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك, فأولئك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 129. وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق 121. يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن السماء ما فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله له الغني الحميد ألم تر أن إِنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءُ وَيُمْسِكُ السَّمَاءُ أن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إلَّا بِأَذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَفِيعٌ رَحِيمٌ وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكون 119. ودعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم 110. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يعلم مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ وَيَعْبُدُ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 من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أَيُّهَا الناس ضرب مثل فاستمعوا له إِنَّ الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له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 وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو المسلمين من قبل وفي هذا